ألفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زن أو مشرك وحر مذالك على المؤمنين.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 <تصفيق> إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخابسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين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 لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 وَلَوْلَا فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَلَوْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ومن يتبع قطوات الشيطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أَحَدٍ أَبَدًا ولكن الله يزكي من يشاء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 والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصلات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 ؤلائك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم 119. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأمسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 110. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم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 أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن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 إِنَّ اللَّهَ الَّذِي أَتَاهُمْ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْفَظُنَا لِتَبْتَغُ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا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 Rijgen u la tul hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, لِيَجِزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فضله وَاللَّهُ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد ثنا برقه يذهب بالابصار يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ En ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولي وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مما فمنهم من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 ألك هم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وأقسم بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن تولوا فَإِنَّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 La het beginnen. En de laatste zesde zesde zesde wa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 وَإِذَا بَلَغَ بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 lees al het aam harjo, wel al het aarj harjo, wel al het mardij harjo, wel al het antuskom, antakul min bujutskom, of bujuts أمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أو اشتاتا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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ منكم لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا